Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa rami sura qul huwallahu ahad alladhi gaba binna wa iyhi huwa na sura qul huwallahu ahad ithni yo me sababa itinsinibute khalal lo akuma sina yo ka tariqa sababa nuzula yo bhavan quran ni eh, warri es suti سوران قوله الله احديتن سبب لتين تيبوته جلال امني وهي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مي غسا ربي كي تين وحيمي جلنين نسب اي جاء ابا كايو غسا اي زريثا نمن راهوري هورامي يو قيرال لا تين وحيمي جلنين ججو اسان زرينا ما مالو كني يثام كنغا فناني ربي الناني سبحانه وتعالى قل والله هذيكنا اكتبوا سجدة كرا بين ننت قر رسول ربي تره رسول ربي نوجلين نتو إرجعنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم لذنّيت الجنة، مِنْ هم التوأم فكانا تيني يا محمد الجنة شو؟ سلا ربي أتيت تكوني سبيل الرأي وركي الرأي ميثر الرأي وأناك من راد لقبينا همي الجنة رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرأسني الداب في نفسي نقلتني أجانا وحيا التوفير واله والله أحد قال يبوه تجده كله الله واحدين صنع دم بئن يندرة ومن أربعة قوى نشان تلاجعنا وانفقتوا دهمني ثبوت غبارني دهمني غفوه مراعاتني كذا كذا كيف سجرتوا كني إلهي ريوك غوتها راني غبارات ينسران وأنا جاي باير را نبي غبار جري تابوها تا مكذا هجوبا تجده يوين هجوبا Jedelle silaabbatte kuhu inni sila sila sahvuam kagarasi tuviide muhanna tiffin choiitti. Namit charrihette he sila goftani Gabaru ahde mu jedelle tiffin jede. Abbo goftani jedelle tiffin kana tukana enumaa un kabbaru jede hradee ejetju. Seina viraa mu seina jäi vastujera kavarri seina verrisen verrisen. Namit kanto ko aadamana akkamale waliban. Ya simma taaniwan salaajiru godali dadabani nama sayuje dametin yero sanitti bekkamu bira da kee meemala nada imaaluma goda o fi yarti tanin jala da o fi yartii katti walta baner garbanne akkalitti walti deebina deemi manatin daaki manat jejjun ouliyay sanitti gabbarani goosa sati kee sayira manati kara kee sa hujuba manati jeɗam ko muini tokko makati ba ni kagaparaansu jira ci ke saiada nini achi jirachu aanan gatu saii fidi sila saabodihi jarti tetiti de bit jiraisi jatchu na mitya kae galaatti abbate ana fi te jarti walti debu daeka kae siin take hujuba manaati kana keessa saadzu jira jenne maka isareutu ban nisan yo en ni sadi kanabira جدل يوحي لحتى أكنه برا ده برتى، وجبة خنها، وكام وكخنها دويدة دوبار. دو قال إنني أبحث عن ندي مضمونيتهني لفاندوه. آراء جللة أركا جيجي، قال جللة غتته سنين ثارت. أخيراً تناشام فني، وأنا جايبا جد الشعري حاجة أمض برافمته سنين جرس جلجلجول. سعد ليجمع لي تفرقنا سعد تماما من سعدي سعدين ولت ققمنا ولت ندي بي حاج النين في النبلسي معلومه ما يسرقوا نيلي براديف يجودا ذوب قل هو الله احد سن دريم دونين درا امم لي امه اقنات ريجت امه افدبا كم مسركه كوان قرار ديمو مرغ سن يغبرو قدن قرى قامو كماران اولياء يدسني غبروا كانا كانا سريجتو دو بقول والله احد انتني بوثيتني جنان امته كنوا فكتا كنرادي بي ربي تقچتي اكيسان امران غودو هيدو اساني يجتو تكتاك يوردي دي دي كفر رتي اكراغل مالي دو بقول والله احد انتني فضائل كان رسول صلى الله عليه وسلم كي جران نمني غاثو کو صاحابيتو کو دابته هل كان قرعابوليه اومنني سنه قول والله ما احدن قرعابولا جدني حققي ثاني وان يربا تفتاني غنم هاني رسولت تيمن اذا رسولت النان بار اجرنا قول هو الله احد سنين هايني قرعابول سنين جنت تفته ما رسول صلى الله عليه وسلم ورانه هي فهابك الدنيا يقول كدرتها إنسان قرنك كل و الله عاديك أنا قرأت سلاس مره ردي أممن كل و الله عادي ما قرأت سلاس جري؟ توبتي قام قالن رسول ربي استماع رسوله لما كسرت ردي الدنيا قوتها رجدي كل و الله عادي مالك قرأت سلاس كيس تجرني رسول ربي صلى الله عليه وسلم و الله عادي كوف قرأت سلاس جري دبي يا رسول الله برني isi tuhara Rabbi kinnadut kana kanaa isii jälkeesi niin isii karaajat, jää ei Rabbi majjadenin, Rabbiin asi jälkeesi suni, kaquraa nasan yu kaqur hu Allahu hadisan, jälke Rabbiin jettu sun sijarat hadin Rabbi arga si jettu, sabab isii maqa abdu, yu jälkeesi yaala rabbi arga tayjuuda subhanallah qul wallahu hadi suni wanti kora sura gabaab dura aya gabaab dura hedduke en neihi tan qaraula bon kuri sirba addala kaun isaani balajju ni gorta wajjin قناة لمن سلامتك صورة بالبيض وقناة أنا برون وأنا إيدي معنى إيدي اللي بيكون بربا كثار واللي زين الرها في التوحيدة قال ثم ربي توقت ثم ربي أكد ربي كنا سبحانه وتعالى أتبيه كان دوبا النار ربي قرآن سي يا محمد هو الله أحد ربي إتنران جاف قمي يستقوشا. الله الصمد رب يسوع ناصر عباده تنهاجم كنون الهندو يقون في الهندو إذا ترك لم يلد ولم يولد هندلا نل وهرا زري القبض فقط زري سان وهمج التنزر ثابر بعد سان اللي قوي علم الله إنسان ألاني أحق المرتبة إنسان المرتبة وزري كان علم اللي قبض ولم يكن له كفوان هل يجب أن تقول لأسماع في صفات إساكي السبت اللي ومع في تدبير أموركي السبت اللي هل يجب ربنا سبحانه وتعالى سورة بريد وقناتنا ربنا الآن والرئيسي أما أمك رأمها تاحث وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته